سيأتي عمالنا لو فلا مضيلا له ما يجل فلا هادئ له أشهد أن لا يلعب الله وحده لا شئيك له أشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقول الله وطبخاته ولا تنهتون إلا وأنتم سنون يا أيها النسطة ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زولها وبثمهما رجالا كفيرا ونساء وتقول الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ان الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان بعد فناء الناس صدق الحديث الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرو الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد اخوتي الكرام نفتتح بفضل من ربنا ونعمه صوره الانبياء قلت ان المطلب إِنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ وَزِينًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِقْتَرَبَ مِنَ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأثر النجوى الذين ظلموا الَّذِي هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا أبغاف أحلام بل افتراه بل هو ساعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حسنك هذه السورة سورة الأنبياء سورة عظيمة جدا وهي سورة المكية وطبع القرآن المكي عليها ظاهر جدا في المناظرات والمجدلات بالحق لبيان التوحيد من الشرك وبين الحق من الباطل يقول الله جل في أولاه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون هنا أيضا من باب أسوليا أن هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص لأن الكلام كان على أهل مكة الذين, الذين لم ينقادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعارضوه وكفروا بما جاء به من الآيات الظاهرة القاهرة الباهرة لكنهم آفروا الدنيا على الآخرة وقد جحدوا بآيات الله وكفروا برسول الله قال الله تعالى اقترب يعني الاهل مكه اقترب للناس حسابهم, اقترب للناس حسابهم قال الا العلماء وهنا بمعنى اقترب للناس حسابهم هنا المقضي يقدر لاستقامة المعنى اضطرب وقت اقترب الناس وقت وقت حسابه طلب الناس وقت حسابه والقرب هنا قال علماءنا القرب هنا يعني لانه ولأن كل ات قريب كل ما هو ات فهو قريب وقيل بل هو على ظاهره وانه قد يكون ال يعني الساعة اقتربت ومعادها قد جاء وهذا حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعست والساعة كهتين بعست والساعة كهتين وهذه فيها إشارة إلى قرب قيام الساعة وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة التي ظهرت هذه أنها قريبة جدا ليست ببعيدة أن الساعة قريبة جدا وليست وليس ببعيدة فاخترب هنا على ظهيرها وهو قرب وقت الساعة اخترب أو بمعنى أن كل ما هو آت فهو, فهو خريب وصيح في الأمرين هو الأمران على حق ولكن الثاني أقرب لأن الساعة قد اختربت جدا وقد قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجل أتى امر الله فلا تستعجل اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم يعني المجازات على أعمالهم المجازاة على أعمالهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون وهم في غفلة في غفلة عما يفعل الله بهم لأن الله تعالى يمهل لكنه لا يهمل وإذا أخذ, أخذ, وإذا أخذ لم يفلت سبحانه جل في علاه وأغذه أليم شديد سبحانه جل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة في عراض وغفلة لا يعلمون ما يدبره الله جل في وما قد جعله الله عقابا وعذابا لهم بكفرهم وبجحودهم وبالغفرصة التي كانوا فيها كبرا وعدم صياع مع عدم انخياد لنبيه صلى الله عليه وسلم وهم في غفلة معرضون هم, هم يعرضون عن الإيمان وعرضون عن الحق يعرضون عن الطريق الذي به النجات ويقبلون على, على هلاكهم قالوا هم في غفلة معرضون وهذا أيضا إن دلت دلت على كفر الإعراض إن دلت دلت على كفر الإعراض قال الله جئ والذين كفروا عما أنذروا معرضهم والذين كفروا عما أنذروا معرضون فهم في غفله المائد ما اتهم من ذكر من ربهم محدثا الذكر هنا اختلف غيره ما هو الذكر المقصود في قوله ما من ذكر محدث الا استمعوه يلعبون ما من ذكر من ربهم محدثا الذكر قال ابو قال الذكر هنا هو القران الذكر هنا هو القران فعلى ذلك يكون محدثا للكتاب للقران هذه فيها تفصيل نبينه إن شاء الله لكن هو في قوله ما يأتي من ذكر من ربهم يعني القرآن وقال بعضهم هو ذكر لكن ليس بالقرآن قاله بعض علماء التفسير وقيل الذكر هنا هو ما جاء من البيان من الرسول العدنان صلى الله عليه وسلم وقيل بل الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي من ذكر من ربهم محدث وهذا موافق لأن الله بأن الله قال وايم من امه الا خلى فيها نذير وايم من إلا فيها طيب خليها في البنفسه جزاك فيها نذير من امه الا خلفا فيها إلا خلفا فيها ندير فادي معناها ان كل أمة يأتيها وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام صابر كثر عليكم السلام واكثربك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته في قولي وان من امه الا خلفها ندير قد نقول بانها توافق قول ما قال أن معنى قول الله وما يأتي من ذكر من ربهم محدث يعني الأنبياء يقصد ذلك الأنبياء المرسلون وصحيح من الأقوال هو أن المقصود بالذكر هنا هو القرآن الصحيح من هو الذكر هنا هو القرآن وما من ذكر من وعظ وتذكير وبيان لحقيقة التوحيد وبيان أيضا لوظيفتهم التي من أجلها خلقاهم الله جلال شعلا وما يأتي من ذكر من ربهم شوف هنا ناسب أيضا أن يأتي بالربوبية لأن المسألة مسألة, مسألة تشريع ومسألة إظهار أيضا الحجد والبرهين وأيضا ضحب شبه الكافرين فكلها من لوازم الربوبية وما يأتي من ذكر من ربهم محدث هذا أشكل عند, عند أهل بدعة والضلالة ولا يشكل عند أهل السنة بحال من الأحوال الأصل هنا فهنا عليكم السلام صبرتسر. نعم كان الله في في التقصير أما التأخير فلا, فلا معتبة فيه لكن التقصير غفر الله لك وإن من أمة إلا قال فيها إلا قال فيها نريق قال هنا مأسين من ذكرهم ربهم محدث وهنا القرآن هو سئ المرافق قول محدث محدث إذا اذا محدثين هم يقولون والاحداث هنا الاحداث هنا معناها معنى انه ان الله محل للحوادث هذا ما قالوا اهل البدع والضلال لذلك يقولون ما في المسائل محدثه غير موجوده هذه غير لذلك ردوها والصحيح أن نقول بل القرآن على ظاهره وما يأتي من ذكر من ربين محدث نعم محدث واكر للأحداث والمقصود هنا بالأحداث هو أن نقول أن, أن الله يجب على أيها ما شاء. موافقة, موافقة للأحداث ويشرع ما شاء موافقة للأحداث وأن الله ذلك عندما ينزل القرآن محدث يعني لما قال يا موسى كان هذا لما جاء موسى كان هذا لما جاء موسى, لما جاء موسى محدثين فالمعنى أن أصل الصفاء يتصل الله بها أصل الصفة يبتصف الله بها أزلا وأبدا أزلا وأبدا ولكن ينزل الله دلت على او يبتصف الله بها حينما يشاء وقت ما يشاء والمعنى أن الله رعلا نعم متكلم أزلا وأبدا لكن كلام الله رعلا كلام الله في وقت, وقت ما شاء لا, لا يقال أنه أزلا كان يقول يا موسى إني أنا الله أبدا ما قال ذلك الله تعالى قال يا موسى إني أنا, أنا ربك فأخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى قاله ليش قاله عندما جاء موسى لمقاط ربه سبحانه جل في علاه هذا معنى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث محدث ولذلك نحن نقول هذه ليست في الكلام فقط بل كل صفة من صفات الفعل نقول بأنها قديمة النوع حادثة الأحد قديمة النوع حادثة الأحد وما يأتي من ذكر من ربهم محدث قال إلا استمعوه وهم يلعبون إلا استمعوه وهم يلعبون قال المعباس يستمعون القرآن مستهزئين له ما الله يستمعون القرآن مستهزئين له ومستهزئين به ولذلك قال إِلَّا السَّمْعُونَ يَلْعَبُونَ لاَّهِيَةً قُلُوبُهُمْ وهذا أيضا tapi فيها أدب لابد أن يتأذب بها قارئ القرآن ويتأذب بها شامع القرآن لأنه إِنْ أَنْصَطَ wasn't him he is أَنْصَطَ إِلَّا لابد أن يُنْصِطَ إِلَيَا القرآن وقورا فيه لابد أن يكون وقورا ولابد أن يكون معظما لله جل فعلا ومعظما لكلام الله جل فعلا ولذلك قال إلا استمعوه وهم يلعبون يستهزئون فهذا ما كان عليه المنافقون كما كان عليه أهل الكفر إنهم يستهزئون كان أبو جهل إذا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهزئوا عند تلاوته وكان وكانت أم جميل كذلك تفعل ذلك إلا استمعوا وهم يلعبون وفيها أن, أن هذا من فعل أهل الكفر وفعل الكفر التشبه به يصل بالمرء إلى, إلى أن يكون على حالتهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم أي غفلة عما يراد بهم قراءة القرآن لا تكون هزا كهذا الشعر قد يقرأ القرآن ولا يتدبر وله بذلك ذلك الأجل لأن النبي قال قراءوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن له الأجل في ذلك لكن من ينتفع بالقرآن من ينتفع بما فيه من عذات ومن عبر ومن أحكام لا ينتفع به إلا من كان قلبه حاضرا بذلك عن نقول لا يقرأ القرآن إلا من خلى قلبه من عن الشوائب فلابد من تخليط القلب عن الشوائب وتخليط النفس عن الدنيا حتى يستطيع المرء أن ينتفع بكلام ربه جل في علاه فإنه إن بحث عن مقصود الله إن بحث عن مراد الله جل في علاه في كتابه فلا يستطيع أن يصل إليه إلا بخلو القلب من الشوائب لأن القلب الذي يتشرب العلم العقل والفهم لا يكون إلا في القلب قال ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية حالة كونهم النص هنا على الحال لاهية حالة كونهم لاهية قلوبهم أي غافلة عما يراد نعم منهم وغافلة عما يراد بهم ما استمعوه إلا لعبين لاهية قلوبهم وأيضا هذه إن دلت دلت على ان القلب هو مدار المخاصبة والقلب هو مدار التشريع والقلب والقلب محل النجاة والقلب مقياة القدر عند الله الذي فيه عند رب الناس زي قال لا هي تنقل بهم فهم وإن استمعوا وهم وإن قرأ انتبهوا لكنهم لا يعقلون كما قال الله تعالى أن شرى الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلوا هم سامعوا. سامعوا لكنهم لم يستفيدوا لم يستفيدوا لما؟ لأنهم لم يعقلوا بقلوبهم وهذه هي المسألة المهمة في قال ابن عباس إلا استمعون وما يلعبون قال استمعون القرآن مستهزئين لهيه إلهية قلوبهم وفلة عم ربهم نعم وقالت أدن جبير بذلك قال وأسروا النجوة الذين ظلموا وأسروا النجوة تناجوا فيما بينهم أهل الشرك والكفر وأثر النجوة الذين ظلموا هم ظلموا بإسرار النجوة ظلموا بالكفر ظلموا برد الآيات ظلموا بالجحود بالرسل والرسالات قال وأسر الذين ظلموا وأسر الذين ظلموا أشركوا بالله ذلك على بعض العلماء يرى بأن أسر هنا أسر هنا بمعنى أظهر أسر هنا بمعنى, بمعنى أظهر وما أظهره ما الذي استسروته عن الجمهور على أن أسر على الإسرار هل هذا إلا بشر مثلكم هذا الإسراء الذي أسره هل هذا إلا بشر مثلكم يعني يقولون كيف يكون نبيا فيها فيها انكار النبوة فيها انكار النبوة وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هذا الذي أسره أنهم أنكروا النبوة وأرادوه ملكا وهذا من ضمن التعنط والجحوز بآيات الله جل في علا وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي في الدرس القادم الفوائد المصنبطاء من انواع الكفر كفر الاعراض اذبات المعاد تعظيم القرآن بالانتباه عند تلاوته تعظيم القرآن بالإنصاط والانتباه عند تلاوته <تصفيق> لو في أسرى فضل هنتقل إلى الفقه ماذا حدث أنت خوبس الله یو وخت حنا